ما طلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل بالنهار ويولد النهار بالليل وزفر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قبير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 وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَوْعِدٌ كَذَلِكَ لِدَعْوِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 فيه رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق رب بل انذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل فلعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم منذ ولا شبيع أَفَلَا تتذكرون تذكروا الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان بقداره ألف سنة مما تعذون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وقالوا اذ ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وصل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناتس إروسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها فروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قروة أعين الجزاء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 اخرجوا منها اعيذوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولن لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها سَكِينٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقائن وَجَعَلْنَاهُ هُدًى إِسْرَائِيلَ وَدَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنَّ مَنْ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وَكَانُوا بآياتنا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 يا أيها النبي اتق الله ولا تقعي كافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون طبيرا وتوتل على الله وتفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من والبين في جوفه وما جعل أزواجكم إلا يتظاهرون منهن أممكم وما جعل أدعياتكم أبناءكم. ألكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أذروهم آبائهم هو أقصى عند الله فإن لم تعلموا. وليس عليكم جناح فيما خطأتوا به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأولو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ لا بالله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن, تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب وَإِذْ أَخَلَّنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ سَاقِهِمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى سَبَّحَ وَلِيًّا يَسْأَلُ الصَّالِحِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ساغت وبلغت قلوب الحناجر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 أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلفتوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يملون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا